رسالة منض ثم جعلناه وقفة في قرن مكين ثم خلقنا نصفة على قط فخلقنا العلاقة مضو فخلقنا العلاقة مضوّة فخلقنا المضوّة عظاما فكسون العظام لحما فكسون العظام وإنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ قُرُونٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Vasha diarrota, tahrudumion, turisaiina, tahbutu bidun, tahbutu bidun, jos hei, villillillakin, vain ala kumfillan, avilla,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 إلى الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربص به حتى حين قال ربي صرني بما كذبون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا وَخَلّ نُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وأهلك, وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَلَئِن أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مخرجون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 Kulla maja on metarua, sunuha, ketzabu, atbärna, barba, huu, barba, huu, järelna, huu, aradith, faburda, liehu, umilla, juminun, summa, orsella, musa,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 Hatta ida أَخَذْنَا että muut profiili, maa, la, مستكبرين به سامعون تهجون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَانِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ كِيْغُونَ أَمْ يَحْوُونَ بِهِ جِنَّةَ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 وهو الذي زرعتم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ قَالُوا أَيْضًا يتنا وكنا ترابا وعظاما إننا لم بعوث لقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاقِرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ ومن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 المن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانتم تسحرون بل اتيناه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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تغيني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون Idfarbi alatihi ahsanu ssiyah, nahnu aglmu bma yasifun, waqurabbi a'uzu bik minha mazat alshayatin, wa'a'uzu bik rabbi ain yhabruun, hatta ida jaa ahdham almuutu kala rabbu rjgoun. لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بغزخ إلى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 114. لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 115. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالين 116. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إلَّا بثُم إلَّا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْوَبِ الْفِرْقَر وَرْحَمَ وَأَن تَخْيَرُ الرَّاحِمِينَ